ومن دعاء الإمام الليث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحاض بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا والحمد لله الذي أحاض بكل شيء سلطانه وبسعت كل شيء رحمته اللهم لك الحمد على علمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك الله ملك الحمد على ما تأخذ وتعطي ولك الحمد على ما تميت وتحيي حمدا يفضل حمدا من ضا وبحمدا من بقي حمد لا يحجب عنك ولا ينفد لك ولا يقصر عن شيء من محامدك اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته، وسره أوله وآخره، اللهم إنك أحمدك بمحامدك كلها ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم إني أحمدك بالذي أنت أهله، وأذكر آلامك وأشكر نعمائك،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 والمحيط بهم والوكيل عليهم ومالك أمرهم وخالقهم وباسد أرزاقهم وقابض أرواحهم ومنتهى رغبتهم وسامع شكواهم والناظر إليهم وبيدك نواصيهم وفي قبضتك قلوبهم تعلم مثواهم ومقلبهم وسرهم ونجواهم وإليك مرتهم ومصيرهم اللهم أنت الخالق وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الغفور وأنا الخاطي وأنا عبد أموت وأنت الحي الذي لا يموت سبحانك اللهم وبحملك وتقدس اسمك تباركت وتعليت ما أعظم شانك وأعز سلطانك وأقربك من خلقك وألطف بعبادك وأرأفك ببريتك وأمنعك في عزك أنت أكبر وأظهر وأعز وأعظم وأجل وأعلى وأشرف وأكمل وأقدر من أي يبلغ العباد مبلغ قدراتك لا إله إلا أنت الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية الباقي بغير غاية المتعالي بقدرته خالق كل شيء ومعرف التهائم الذي لا يفنى ممسك السماء أنتقى على الأرض إلا بإذن، منزيل الغيف ميسر السحاب مكور الليل على النهار لا إله إلا هو العزيز الغفار اللهم أنت الملك الذي لا يزول ملكه ولا يزول عزه ولا يصغر شأنه ولا يقهر برهانه ولا يوهن أمره ولا يؤده شيء من خلقه ولم يتخذ على شيء مما خلق عونا لم تعقل إرادتك عن شيء ولا يغيب عنك شيء ولا يعزب عنك شيء ولا لا يفوتك شيء ولا يمتنع منك أحد ولم تتخذ شريكا في ملكك ولا صاحبة ولا ولدا ولم تزل ولا تزال فيما مطى وفيما بقي لا تصف الألسن كنها جلالك ولا تبلغ الأقول قدرتك ولا تهتدي لعظمتك لا تبلغ الألسن إحصار شكرك وللأعظاء أداء عبادك أحاضت بكل شيء علما وعصيت كل شيء عددا أحاض بنا علمك ونفذ فينا أمرك سرنا عندك علانية نحن جميعا في قضتك نتقلب إلى ما شئت من أملك بل انتهي إليه ما عكمت به فينا كان عدلا وما قضيت به علينا كان عقا أن من ياصيتي كل دابة تعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يدك خير ويليك المصير وأنت على كل شيء قدير تبارك وتعاليت رب العالمين ما شئت أن يكون كان وما لم تشأ لم يكن ولا تحصى نعمارك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك يا من نهاني عني نعمته يا من سترى عيوبي وأظهر محاسني حتى كأنه لم أزل أعمل بطاعته يا من يا من أرضيت العباد بسغضه فلم يكني إليهم فأغناني من سعة فضله ورحمته أسألك بكرمك وحلمك وفضلك وإحسانك وعظمتك وقدرتك وكبريائك إلا ما رحمتني في من ترحمه ودفعت عني شر كل ذي شري وشر ما ينزل من السماء إلى الأرض وما يعرج فيها شر كل دبة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا فعال لما يريد يا الشَّدِيدِ يَا الشديد يا ذا العز يا ذا الجاه الرفيع يا خير الغافرين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير المنعمين يا خير الناصرين يا أحكم الحاكمين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين يا وارث الأرض ومن عليها وأن خير الوارثين تعونا كما أمرتنا فستجب لنا كما وعدتنا يا خير من سئل وأكرم من أعطى يا جميل الصفح يا حسن التجابز وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.